شركة نغام ميديا للإنتاج ارفعي راسك يا مرفوع الراسي ارفعي راسك يا مرفوع الراسي يهلك معدنهم الذهب والماسي يهلك معدنهم الذهب والماسي نغام يلا قومي لاقيهم يا عارس يا حو هلك نشانا ما بنسوكي بالمرة قومي لقيهم يا عرس يا حر هلك نشانا ما بنسوكي بالمرة قومي فراحي قومي فراحي وتهني يهل العريس مباركي هلكني يلا بالعريس الغنيده ليله سعيده والفرح بينا لي عيدك مبروك يا على عمنا والفرح بينا لي عيدك مبروك يا Un agar